لما يفعلوا الصحابة ولا التلعين في قرن مالا. ست ربعمية وخمسين نجري وربعمية يعني والله افعل افعل. انا? ولذلك يا اخوة. الشيطان سميت قال لا يجتمه القبر هو في الاسلام. الله. يا اما قبر اما مسلم. لو القبر هني اولا. وبدين علي مسلم الحقيقين. كم دور ربعت فجينا طبعا هذا القبر هنعمل ايه نهدم المسجد كله المسجد كله ويبقى القبر نشيل قد القبر كده على التوقع. طيب لو دنيا القبر داخل المسجد يبقى يبقى نجمع الرفات ناخذ القبر في مكان ثاني خلاص هو يبقى شقف يبقى راي الجامع في الاسلام المسجد ولا القبر باجماع العلماء طيب اجماع العلماء والفقهاء على حرمه الصلاه المساعدة التي فيها بيجماع الحرمة الصلاة هناك حرام. حالك تضبط سيدة زينة والمزرطهاش. زور طهر وزور دخلت في جمعه. القبر ده بعيد. استعملها. انت استعمل فتا. القبر انت سيدة زينة عن الجانب. يا اخد الله يا كريمه. على سبح. المسجد ان في القبل او في اخر المسجد. في ملحق تابع للمسجد. ده لا يجبش. لا يا مش. هذا لا يجبش. يعني الخمسة وتمانئين منهم في الماضي. ما شو خمسة وتمانئين في يا اخي ما تلمك نصع مع فرقنا. احنا قلنا قبل ذلك. هل هل اخوانا احنا قلنا بفرق بين المعيفة. يعني هدوك زرد. زرد قولها ليه شرك. والطواف حولها شرك. والنزل ليه شرك. لكن فلان محمد ابن فلان ده او كذا كذا كذا مشرك شيخ الاسلام محمد بن عبد اللي يقول لك الوهابيين لا مكفر من تعلق بكبه البدوين ليه ده كانوا جوه الشيخ اللي عدينه قال له والله زي ما انت بتقول ابدا على بل الشيخ نفسه اللي يفتي بهذا و دخل عليه شوف هذا ربنا يرحمه ربنا مش ما ده هذا شيء لكن هل فلان ده مشرك لأنه كل ذلك أخوانا في الدفاع نفتل في السنة الماضية الفعل هو الفعل هو ليه؟ الفعل هو ليه؟ هو الحدث خلاص؟ والفاعل هو المحدد فتقولش الفعل هو الفاعل؟ رسول لما قال إن الرجل لما قال اللهم أنت عبدي وأنا رب منه تربيبه الرب أو تعبيده الرب وتربيبه العبد حكمه ليه؟ كفر كفر بالله يتقر هل الرجل مشرق؟ ليه؟ تربيبه الرب لأن يبقى أن أخطأ من شدة فرح يبقى أن لا ينطبق الفعل الفعل هل في تلازم؟ طيب الرجل للأولاد لما موت يولعوني ومحرعوني وموزعوني في الرياح فلإنقاذ رفاه عز وإله علي لو عذبني عدابة شديدة دي يخلني بالشكل في قدرة الله؟ الشكل في قدرة الله بالشكل في الله؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب رب لما جمع وقال ما حمل هذا؟ قال خشيته كارا <تصفيق> يبقى الخوف الشديد بتعونساهم؟ لا يوجد فعل، الرسول قد لعن في الخمر وقام لعن العشرة إله إبالع والمتصر والحافظ إليه والقاذب قبل ما جئ الرجل باسمه حمار، الحديث في الصحيح فجلد النبي في الخمر، ثم فقال الرجل ما أكثر، لعن الله ما أكثر ما يكون مش رسول قال لعن الله، لعن الخمر، وده شرب خمره فرسول قال لاتل عنه فرق يا بين الفعل والفاعل الفعل الشيء او معصيه. رسول لعنه. بشي يقول الخبر. لكن هل تلعب فرنجة الفرنجة شبه البشر والخبر ده? رسول قال عنا متبرجات. العن هن فإن هن ملعنات. تقول لعنة تضيع على المتبرجات. ده واحدة متبرجة. تقول لعنة تضع على فلانة بالتفلانة. هي يقوز. هي يقوز. على جسم. المخبر على جسم. نعم. اخبار على اسم المقاب زياره المقاب واحد احتاج في يوم الجمعه يذهب لزياره قبر امي ايوه خلاص هذا نقوله الاحتياج الصغير على الحرام طلعنا الله وسبارات الغروب وكنت نهيت مع زياره الغروب انا فذكر في الاخر يبقى الزياره ليه عش عشان خاطر تروح البيت وتفطر وتعيل عليك في العين تروح في اول السنه دي اتروحت كل سنه انت طيب وهذا كله ايوه انما تذكر الاخره تروح عشان دي تعرف ان ايه انا هدي لكن, لكن اعتاد ان كل يوم اروح قلت مناسب اروح هذا لا طيب الاسم على المقبره عشان ما تتهش اول ما خشها يعرفوا ان بعد مين مقبرته فين اعرفهم ازاي? يعني الاسم الاسم هلا على المخضر. هذا كل من امور محلس. هذا كل من امور محدسة. احنا في القرى بيعرفهم بي. في اعلامات عليها. لا يوجد اعلامات عليها. لا يوجد اعلامات عليها. بس انت بتاعرف انت بعد خمس اه خبور اللحاء بتعدي خمسة ودت قبر ايه فلاه. معروف كنت. لكن طبعا هنا في القاهرة نتخل والوطا وطبعا دي وعامل مش عارف المكان الفلان هنا ايه ايه بالله يعني هشيل يعني حتى اخو في الفخوره الناس هتفتخر تقابله قد ايه بقول لك لكن طبعا هسه اقول احنا معانا مدفه يرد ها يعني اقول تخش كده تلعب واحد ايه الشيرق وغيره طبعا عليه الزر او انا متفنه بقى, بقى, بقى لا يا كوسي اخواني فن بعد حتى, حتى حتى زرع الأشجار على المقابر. نعم. نعم. نعم. نعم قبر يقول لك يكون قبر كتر. عبر والعضر. لما ترحبت القبر تجيب بما رسول يا اخوة قليلا. لتتبعونا سالنا من قد لكم شبرا بشكر. وزراعنا قلنا في كل حاجة. بنوا عن مقابر بنيا. زرعوا عن مقابر سلطة النصارى المقابر المسلمين طائرة. ما تجد فارغ. هذا يزال يا شيخ بس إذن كي عنهم في كل حال حتى في الدفع الرسول قال اللحظ لنا ما لغيرنا إيما نحو كلها ما يقول لهم النصاب نحو مصر كلها مقبر نحو مصر كلها مقبر ما نحق من لحظ لثمانين مليون والتسعين مليون ما نملك لهم للبقي عيود فنفي من عهد النبي صلى الله يومها انت المقابل انت بتبقى المقابل بسرعة العظيم بسرعة لكي ساعتنا هذه وقام بألن الحق حق منظومة الدفاع من المرض لباطل بطبول اجتنابا وقام بخيطنا بدون السلامة عن معصية سبحانه الله ومحمده وشهد الله إلى الله أستغفر السلام والسلام عليكم وعليكم وعليكم وعليكم وعليكم